In the name فتيعوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَزَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا نَاسٍ يَومَ الْحَجْرِ جِل الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَعَرُوا مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشْرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذابٍ أليمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدْتُم المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم مهدهم إلا Inna Allah yuhibb al-muttakil Faizan salakal أشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأصوهم أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وأخذوهم وأعصروهم وأقعدوا لهم كلما صد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ إِنَّهُ وإن أعد من المشركين تجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مؤمنة ذلك بأن نغم قوم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين أكتبوا إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المتقين I be out. وَإِنَّنَا لَعَلَيْكُمْ فقاتلوا أيمثل البغير إنهم لا إيمان لهم لا لهم أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا مَّن كَفَرُوا أَيَّ Oh! ويذيب عيو قلوبهم ويتوب الله على من شاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن رقوا ولما يعلم إلا أول الذين جاهدوا منكم ولما لَمِنْ لَهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ والله خبير بما تعملون ما كان للمش شركين أن يعمروا مساجد الله على أنفسهم ولا يكابت امالهم وافي أولئك نفيعه آواذا إنما إن دعوا يرون عظم يا ايها الذين امنوا لا تشهدوا ابا لا يثول لهم منكم وعشيرتكم untir tout wa tout شونك سادها وما ترضونها ضونا فإليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتبصوا وجهاد في سَبِيلِهِ فتربصوا حتى يأتي الله بأمري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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم عنين إذ آجبتكم كثرتكم Il ajaban kò capọ to kò balaton عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم أَنزَلَ الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وَأَنزَلَ جنودا لم تَرَوْهَا وغبا الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور <رئيس> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَهُ الْمَسْجِدَ الْأَرَامَ بعد. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَانْفِقُوا مَا ۖ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ الله عليم حكيم وَتِلْكَ الْقُرَى الَّتِي لَمْ نُقَرِّبْهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَلَا يَحُومُونَ Welcome. أخذوا <تصفيق> الدكتور إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات وَالْأَرْضَ منها وقاتل المشرك Oh لذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو ah, uh -huh. Why? Why? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ قُلْ أَنْ تَرَبَّصُونَ قناه نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أَتَمَّ بَعْضُ إِنَّمَا مَكُمْتُ لا وهم كذبا ولا Hmm. What? Wow. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُوْرِ I you. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكبر اَو مَنْ ذَٰلِكَ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 وَمَن يُؤْمِنْ وَالْمُؤْمِنَاتُ بُعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ اَمْرُ النَّبِيلِ مَعْرُوفٌ وَعَنْ النُّعْمِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُ نُصْلَاتَهُ وَيُدُنَ زَكَاتَهُ يُطِيعُونَ اللَّهَ رَسُولَهُ الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وَرَبُّ نَا مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وَرَبُّ نَا مِنَ ذلك هو الفوز الله إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُهُ وَبِمَا Of All that one. رحمتك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الله غفور No, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر شيئا عسى الله أن يتوب عليك إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم <تصفيق> إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن إباده ويأخذ الله هو التوى وَقُلْ ل ف الله وَب ورسوله أعملك وَسَتُرَدُّونَ إِلَى غَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّادَةِ فَيُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ وَأَخْرَجْنَا مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ لَاقِئِيمًا مَا يُنْذِرُهُمْ والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرا وكفرا وتفكر وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصاذا لمن حارب الله ورسوله من قبل لمن عارف الله ورسوله قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَذْنَا إِنْ لَا الْحُسْنَةِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَذْنَا إِنْ لَا الْحُسْنَةِ نا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. لمسجد أستسال التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحب نا أيتها الطهارو، والله يحب المطهرين. أفهم أن أستسى بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من بنيانه أَمَّنْ أَسْتَتَ عَلَى تَفَاجُرُ فِي النَّارِ فَنَارَ به فِي نَارِ جَهَنَّنِ وَاللَّهُ لَا يَهْذِي الْقَوْمَ وَالِمِينَ لَا يَزَالُ لن يبنو ربه في قلوبهم إلا أن تقطع والله عليم حكيم إن الله اشتوى من المؤمنين أنفسهم لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل وال وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَيَاتُمْ بِهِ وذلك هو الفوز العظيم العابدون on the coincidences the splits well المعروف والناهون عن المنكر والعافلون لعدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا عني قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجعيم وَمَا كَانَ استغفار إِبْرَاهِيمَ لِأَوِيهِ إِلَّا عَمَّا وَعِدَةٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُّوٌ لِلَّهِ تَبَرُ Bye. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الآراب أن يتقلفوا عن رسول الله ولا يضربوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم وَمَا أُنْزِلَ وَلَا مَصُوتٌ عَلَى مَأْصُوتٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا مَنْفَعْتُ فِي تَبِيلِ اللَّهِ ولا يطعون مطيعا غيرك فلا ولا اللهم لا يضيع أجر المحسنين ولا ي نفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون راديا إلا كتب لهم لي يجذيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِقُوا إِلَّا فَلَا لَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ فَاطِفِلُوا لِيَتَفَكَّرُوا قَوْلِي وَلِيُنْذَرُوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ كَأَيُّهَا الَّذِينَ أَتِ نُذُرَ الَّذِينَ يَنُونكُمْ مِنَ الْقُبَرِ وَلِيَعْرِضُوا فِيكُمْ خَوْفًا وَأَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ وَاِذَا مَآءٌ نُذِرَ صُوَرْتُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ ذَهَبَ وَعَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وأما الذين في قلوبهم ماضوا فزادتهم رسا إلى رسهم وماتوا وهم كافرون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 وَإِذَا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بَعْضٍ ليراكم من أعد ثم صرفوا قرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من آف عزيز عليهم عزيزٌ عليه ما عند توب عزيزٌ بنا رأى فرعين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو على <تصفيق> وهو رب العرش